فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَن يَحْفَظُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَا تَنفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ